بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي ن تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين ن إ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 رسولكم الذي أرسل الذي إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إ ن كنتم ت ح ف ل و ن قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري ل أ ج ع ل ن ك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء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 فلما جاء السحره قالوا لفرعون أ ئ ن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقك ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال آ م ن ت م له قبل ان آ ذ ن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبن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 ف أ ر س ل فرعون في المدائن حاشرين إ ن هؤلاء ل ش ر م ة قليلون و إ ن ه م لنا ل غ ا ئ ض و ن و إ ن ن ا لجميع حاذرون ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم م كذلك وأورفناها بني إسرائيل وأورفناها أ بني ب ت ع فلما ترى الجمال ق ا ل أ ص ح ا ب موسى إ ن ل م د ر ك و ن قال كلا إ ن م ع ي ر ب ي س يهدين ف أ و ح ن الى إ موسى أ ن ي ض ر ي بيا فاكال ب ح ر فان カフェケンカトウディラウィン。 في ذلك لآية ذلك وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم واتل و عليهم نبا ابراهيم اذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أ ص ن ا م ا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون أ و ينفعونكم أ و يضرون قالوا بل و ج ب ن ا اباءنا كذلك يفعلون قال أ ف ر أ ي ت م ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أ ط م ع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين واجعل ي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون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 وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوه ه د أ الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون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 فاتقوا الله واطيعوه واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إ ذ قال لهم أ خ و ه م صالح أ ل ا ت ت ك و ن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 وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون قالوا إ ن م ا أ ن ت من المسحرين ما أ ن ت إ ل ا بشر مثلنا ف ا ت ي ب آ ي ة إ ن كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا ت ب ق س و ا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تحتوا في ا ل أ ر ض مفسدين واتقوا الذي خلقكم و ا ل ج ب ل ة ا ل أ و ل ي ن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 من ا ا ل ص د قال ي ن ق ربي أ ع ل م بما تعملون فكذبوه ف أ خ ذ ه م عذاب يوم الظله إ ن ه كان عذاب يوم عظيم إ ن في ذلك لايه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين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 وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم آ ي ه أ ن يعلمه و علماء بني إ س ر ا ئ ي ل ولو نزلناه على بعد الاعجمين فقراه أ عليهم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 أ ف ب ع ذ ا ب ن ا يستعجلون ا ف ر أ ي ت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من م قريه الا لها م ن ف ر و ن ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت ب ي الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون و و ن إنهم عن السمع م ع ل ز فلا تدع مع الله إ ل ه ا اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء من منك ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم و ت خ ل ب ك في الساجدين إ ن ه هو السميع العليم هل أ ن ب ئ ك م على من تنزل الشياطين